أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتمو الاعلون وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ايمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلمنا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ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 وَمَن يَنقلب على عقبيه فلن يضر الله فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 وسنجز الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما سبيل الله وما ضعف وما ضعف وما ضعف ومستكان والله يحب الصابرين وما ضعف ومستكان والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱنْتَقَلُوا رَبَّنَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا رَبَّنَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وَحُسْنُ سَوَاءٌ فِي الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ